لما ط ف ل ة تعيش قلبها م ق ص و ر علشان م ح ت ا ج ة لما يبقى تمن د ح ك ت ه ا الناس ت ن ي ن ولا ح ا ج ة يبقى الناس دي لازم تتحرك لازم تعمل ح ا ج ة لما أ م تنام قلبها محروق على ق ل ب ض ا ر ع ي ش ه ل حول يا ناس ولا قوه ولا قدامها ولا وراها يبقى الست د ي لازم كلنا نعمل وقفه معاها متفكرش ا انك تستنى هيروحه م ا تسيبش ا ل أ ط ف ا ل دي ر و ح و بان ببصدقه ص غ ي ر ة ممكن بني ادم تتردل ر و ح و ب إ ذ ن الله مافيش أ ط ف ا ل ه ت ت و ج ع ولا تقول آه بإذن اه هنعمل ただ عطفه وكرمه ر ح م ت ر ب ا ب ن ل مافيش ا ط ف ت ت و ج ع و ل تقول اه ب إ ن ا ل ه ن م خير د ع و ة خير إ ل ى كل الوطن العربي ل إ ن ق ا ذ أ ط ف ا ل مصر